ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟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 فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإنما ما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون فانما هي زجرة واحدة فاذا ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم صل للذي به تكذبون احشر الذين ضلوا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقيفوهم وقيفوهم ان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 قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طغين فحق علينا قول ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم, إذا قيل لهم لا Hola, وَجَاءَ <سؤال> لَنَا Yeah. yeah. That's you know, that one. سلامات سلاموا المؤمنين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 bacakları yere inenler fahirim selâmet ala selâmet inne ke te كلا باب قومه Ve innena nalwaqala lehu Rasasina <Sessizlik> fekkel Dolaylı that's up right right